نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي جالنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي جالنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه بكى الدم اصحاب علينا محمد صلى الله عليه يما قال نشتاق لينا محمد صلى الله عليه كان بيوصنا على الصلاه صلى الله عليه وقال دي طريق النجاة علشان نكسب حب الله ودلنا وانتو بنتمنى